I don't know. А она ми је у неке свафала. Она је тај بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مليون شكر المتفلق <تصفيق> ونعوذ بالله من شرور حسينا فيات اعمالنا ايا الله من يبلغ الهادي له واشهد ان الله عليه واله و آله بما شاء في تمام وجل و خير محمد الله عليه و وسلم ان شاء الله الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار بين المراميه بماذا على بكو علامات وق كنا هي اربعه اظنت والواو والالف والنون كان الضم تكون علامه الرفع هي و... نعم <تصفيق> نعم كان المواقف الذي مرتبطه من صور يعني شيء يعني لم يتصل بنا من تركيز او باقي ذكر الله جمال من تركيز ديال محاوره ا ونسر ألف ونسر ألف ونسر هنا يكون أعلام التبقى أن يكون ماذا؟ أرضا ما أن تكون ظاهرة تكون مقدرة وسبق بك التقدير أنه على الألف التعذر وعلى الورياء الفقل وعلى أن يتصل بياء النسبة فهي الاشتغال محلو الحركة الواوه يتولد عنها هذا الواء. إذا اذا ما كانت للضمه صارت لها واو ولهذا ناسب ان يذكر بعد الضمه الواو قال وانها علامات الضمه والواو والالف والنون فاما الضمه تكون علامه تنوين الضبط في ضمن الضمه التكسير ضمن السالب وفهم الضمه دي الاخير شيء وهذا سبب هو وجمل التكسير تعريف تعريف جمل التكسير نعم من الاغراض في في كيف الاشياء هاي هاي ما كاينه يوصلات البطاريات نعم السلام في الدرس مهند انا في الدرس والله خلي بذا بذا باش اصحابنا يعني هذاك السياره 55 راه موقف قصره هذا هذا الساعه الرابعه بسم الله هذا مد ساعه من مين كيف هذه ناس جماعه سالم يا اخوان ايوه عبد الله طيب وهذه تعريف مو مو الشالح وقلنا تعبير الادق مزيه في اخر الف و ث غنى ثم طوقا فان هي اذا قبلنا طيب هذا وامل وهو تكون علامه الرفع في جمع ذكر سالم واسماء ذكر سالم اخذنا وقلنا هو لا جمع ذكر سالم جاء ذكر سالم وين كنت اليوم مات سالم لكن جاء ذكر سالم قول بالله زين ونزلنا تكفه او من الذي يقول ما دل على كم اثنين بزيان تو و ن قويه ونفخ هنا هذا كان منها هذا كيف نعم طيب جنب ذكر سالم له شروط حتى يجمع عليه ما كل كلمه تجمع, تجمع جمع ذكر سالم لابد يكون علما أو صفة وكل من هنا لما بد أن نعون الشروط هذا تأتي في المطورات وكذلك في الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة كما ذكر المعلم وفيه سادس على خلاف فيه يأتي في القطر أو في فيه ذكره الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة قلبها هي أخوك أبوك حموك فوك وذومالي هذه هي الأسماء الخمسة هذه ماذا؟ هي الأسماء الخمسة الجنة الزكا السالم الخمسة وهي أبوك أخوك حموك فوك وذومالي هذه هي الخمسة الثالث وهو الهنو هنوك هذا يتكلم عنه إن شاء الله في نتعرف المفصل ليس هذا محل الكلام عنه هذه الأسماء الخمسة قيدت بالخمس ل... لأنها خمس وميزت لتمييزها في الإعراض واجتماعها من حيث الإعراض وهو أنها تعرض وت... وتكون علامة رفي فيها الوا وعلامة النصب الأليف وعلامة الخرضي لياه وتشترك في شروط سيدي في الدملة ويفي كل بعضها بشرط دون آخر لهذا جاء صار هذا اللغض أسماء الخمسة لقب لقبا عليها لقبا عليها وهي الخمسة لقبن. هذه الأسماء الخمسة لها شروط تتفق عليها ولا بد من أن تتوفر فيها جميع جميلها وانفررت بعضها بشروط لا توجد في رئيسها الشروط التي تتفق عليها أولا أن تكون مكبرة غير مشغله ثاني سوقهات فوا عليه بالاعرابه المفرد جاي. يعني كأبي اخي مشغر الشوط الثاني أن تكون مفردة غير مثنات ولا جمع فإن ثنيت أو جمعت وعربت بذلك لعوة سيكون يا رب رب الجمع وغير مثل آباء جمع تكسير وإذا جمعناه على أبونا جمع ذكر سالم وإخوة هذا جمع تكسير وأحماء جمع تكسير وزو ملحق بي جمع ذكر ساني. و أفواه <تصفيق> جميع تكسيرها <تصفيق> الشيطة الضابع أن تكون مضاقر ثالث أن تكون مضاقر وفي ضمن هذا الشرط ذات شرط رابع وهو كون إضافتها كون إضافتها لغيرياء المتحدد واضح كأب وأخ وحم هذا ما يمضافة كورا الاسم المفرق مهم او اضيفك الى ياء المتكلم ابي أخي، ونحن هو اللي الحركات المقدره قبل ياء المتكلم اشتق من اغنيه اشتقها المحل الحاكم ماشي والله يا جماعه اذا نوعه مقدار بالشروط بقول لكم هي تكون مفرد مضاركة إلى غير ياء المتكذن هي جعل الشرط واحد وبعضهم يفصل يقول أن يكون مضاركة أن تكون الإضافة إلى غير ماذا ياء المتكذن واضح طيب إن فو وذو بشروع بالنسبة لفو المراد به الفم يشترط أن لا يختم بالميمة يعني أصل الفم أصل الفم فمون أصل مالا فمون فمون فمون يا قلبنا الواو هنا هو طيبنا الواو يما تضغط الميم دي بعد قبلها سيتم واضح هذا يا رب يا رب ويقال في الفهم هذا الذي يرام اسمها الحمس واضح؟ إذا فهذا شرط في الفن في فوق لا يكون مالا مخشوما بالك كذلك ذو له شط آخر وهو أن يضاف إلى الاسم الراهر غير, غير وصف غير وصف وما يقول جاء ذو علم ذو مال وذو عظيم وذو سمت حسن وذو فقه وأن تكون ذو بمعنى صاحب تكون ذو بمعنى ايش بمعنى صاحب واضح لماذا قيدنا هذا لأن ذو قد تكون بمعنى الذي فإن الماء ماء, ماء أبي وجدي وبعلي ذو حفرت وذو طويت أي الَّذِي حَفَضْتُ الَّذِي طَبِدُ فيكفي لما من ذو عندهم ما كفانه من الَّذِي يعني في لغة تأتي بمعنى الَّذِي كما قال صاحب القطر وَذُّ الْأَذَاتِ في المعالف لهذا لقيدنا فإنجاز معنى صاحب يسمى الَّذِي وَهِي مُضافة إلى اسم وصف يقول لنا جَأَ ذُوْ عَالِم لا جاء ذو علم هذا اسم غير وصف المقصود بالوصف الوصف الصرفي يعني لماذا اسم فائل؟ اسم فعود ولا صيف مشبه. ولا غير مما يشبه فيه أو في صرفيه واضح هذا؟ ما؟ فنأتي الآن فيها قال قالوا إن له ابا قال اني انا اخوك فلا تن تجن قال اني انا اخوك مرفوع ان ترفعي الوجه انه اسمائي شيخ كبير نعم نعم نعم نعم نعم نعم شيخ كبير نعم كذلك ما فعلنا بقي لولي أن ايضا وغيرا عن قال واما الالف فتكون علامه للرفع في تثنيه الاسماء الخاصه كذا قال كذا اذا شرح ثاني كمان هذا شيء من الشيخ فوب نعم نعم اذا الالي متى تكون علامة اللغفة؟ تكون في تسلية الأسماء أي في المثناء العلاقة بالمثناء أو الكلام على أشيء؟ على المثناء ما هو المثناء؟ اشتعلي في ما دل على اثنين أو اثنتين مع زيادة ألف ونور أو يأونون على كل حرف في آخره صالح للتجريد من منها ورغنى من العاطف والمعطف تقول جاء مسلم ومسلم أو جاء طالب وطالب أو جاء الطالب والطالب فتكرار الله تعين أو ذكر الطالب مرتين يعني أنه متنى جاء الطالبان الطالبان زدنا ألف ونون هذه الألف ونون أغلت عن العاطف المعطفين هو والطالب ويمكن أن نجردهم منها الطالب والطالب مرفو هذا المتنى لفظا ومعنى رفضا ومعنى يعني ماذا؟ لا ما تفهم قد يكون المتنى رفضا لا معنى. وقد يكون معنى لا لفضل. يعني اللغض لغض المتنى ترى على وزن أو على صرف المتنى لكنه ليس هو المتنى جمع غرابش غربان غرابين غربان. الغربان جمع غراب غربان أليف ونوث في الأخير لكنه ماذا؟ يعني كرأي الظهر أنه متنم لكن أسهم متنم واضح؟ أنه موجب طيب أبوان الأبوان متنم أو لا؟ الأبوان متنم أو لا؟ طيب. أب وأم هو الأب والأم ها؟ جاء الأب والأم تقول جاء الأبوان جاء الأبوان فمعناه مثنى ولفظه مثنى لكن هو يصدق على حقيقة المثنى لا ما يصدق هذا, هذا تخذيبا لأنه مو من لفظه جاء الطالب والطالب فما يمكن أن يستغنى هنا عن ماذا عن الالف والنون جاء الابو واضح هذا ملحق بالمثنى وجمع الفاظ ثنيه الاغواح تقريبا وهكذا قلنا فيما غلب في الاشجار الاخرى نقول رمضان اه له قمر وش قمر وش وإذا على الكمره وكان فيه شؤان وكبره الظهر طيب وقت الظهر الظهر واس العصران ويؤثنيات اي العشاءان المغرب ويقال العمران ليهم ابو بكر ابو بكر و... لكن من ابو بكر وكريما العمار لسنات قباء او ما له سهولتها ويقال الشيخ وابو عمر عند النسيه مخايز من عند الحبيب وفلان وفلان عند في مذهب من المالك عندو والشيخان والقضيان ها, ها؟ اي نعم وشفيان نعم بعينه وغيره اوكي اكتبك رجالي محمد محمد محمد شوفيان شوفيان شفيان نعم واضح ان بدنا بنال يرفان ليس بالال مش بدنا يرفان بالعامل الذي اتفق فيه رابع علامه التوافق ايه يالال واضح؟ مشروعه لا ايوه علامه الراعي راعوه بالعالم واضح؟ يقول هذان عانمان هذان اسم اشاق نبني على الكسر اهو اسم اشاره مرفوع انظروا هي نبي لانه موحد المثنى ملحق بالمثنى عالمان خبر مفاعل توكيدي لانه مثنى جاء الطالبان جاء في الماضي مبني على الكسر على المنور والطالبان هاي مزنة زيط ألفل ألفل ألفل ألفل أين أنت؟ أمسك أمسك أمسك أمسك أمسك أمسك أمسك أمسك بسان في المزنة جملة جملة بسطة أمسك ها مش قاعدين اليوم لا كلام مفيد فكر الشمس كالهو جريان كالهو جريان لهذه الله عليه ها في ايات كثير موجودين زيد تحمل كالهو جريان حتى القول نعم زائد لمين مشير قد ايش مو؟ نوبين هون. اتجاه هذاني خصمان اتفقا مثل هذا. هذا مثلته يا طليل. هتنيم. هذه ايه نعم. قال تقريبا نعم. رأيت الشيخان رأيتم الشيخين حربي حربي ما هو سليم الشيخان الشيخين هنا ما هو الشيخان إذا التقى المسلمان إذا التقى المسلمان بشيفيه ما فالقاد المكتوب؟ <تصفيق> فينا لغة. لغة. هي هذه بطع صحيحين زيد اظل يا شيخ دعناكم الى لغه علمكم لغه ها هنا تجون من نعم دي لغه ثانيه ميشات ميشات هاذ ميزان يا آزم ميزان يا آزم لا تعطينا ميزة قلت لي لها أنا قلتك هذا اثنان طيب جمل لو فيك طائفتان من المؤمنين الموحدين تتلو تقاصحوا بينهما نعم جنة من دونهما جنة يعني جون الجنتين الأولى الأوليين التي صوت الرحمن عدهم الله عز وجل من من المقربين وهذه من دونهما يعني أقل منهم لأصحاب آل يمين أصحاب اليمين يبدو الأمثل حتى يعني يهضم الدرس ولا نمشي يعني ما ممكن ناخذ اول الكتاب أو ثلث او نصفه وفي في الكتاب ده من هنا كده يلا اي مفهوم وصلنا نعم طيب وان النون في فعل مضارع الذي لم تسبق شيء كنا فعل مضارع ما هو هو كلمه دلت على نوع في نفسها اثناء لما نتكلم او بعد وتعرف بنا له بالسين والجوف واقوى ادوات للمعرفه الذي يورد يورد بين المضارع لم الجزم والنفي والقلم الذي هو لم الذي هو لم الان المضارع علامه رباعيه اذا تجرد عن الناصب والجزم ولم يتصل باخره الف الاثنين ك يصليان ولا يصلون المثنى فوجد فيها فوجد فيها هذين يقتتلان ذلك كتاب داوود اليود المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه و رزقناهم ينفقون هتبان يا شيخ بتتب ولم يطبيه يا المؤنث المخاطب مين انت والطليقين وتطهرين الله تعالى ويأتي تصل بهن نسوة هل المطلقات لا هن المطلقات تربطن بينفسهن ثلاثه قرؤ ولا يحلون أن يكتن وكان هنا منصور ولا يقصد به نون التوكيد لا الثقيلة ولا الخبيرة كمذر ليس جنن ولا يكون من الصاغر لا. لا نسفة أم بالناصية واضح؟ كل واحد يأتينا المثال في المضارع هل المضارع أخي؟ يسم؟ في المضارع في المضارع لم يتصل بآخر شيء. في جملة طيب ولا يدرس احسن صحيح يتصل بياء الاثنين يتصل ده وهنا علامه الرفع الضمه يدرس يكتبان اتصل بياء الاثنين حديثا علم التوري اعظم واضح متصل بي و يصلون تصر بيقول الجماعة فهلان طرفين فبوط المرض نعم السلام تصر بينن النسو جوانا ها النساء ها مسؤول مسؤول يسلين يسلين و... او النساء يكتبنا كده او يكتبنا توكيد ثقيله ا لا الدرس ا بنون التوكيد الخبيبة تصعب بنون التوكيد الخبيبة بنون التوكيد لا تألم بنون التوكيد الخبيبة هي نوم ساكنة غير مشددة لأضربا أو لا لا لا تضرب لا لا لأحفظا الدرسة. احفظوا ده لكن من التوكيد خفيطه شبوكه بفتحه تكتب ايه تكتب ا احفظن لا احظن لا احفظن الدرس لا احفظني الدرس سين مكسوره واضح تقول الخفيه بعد فعل مضارع لم يتصرف شيء لاي لم يتصل به اي شيء سبيل وعلامه رفعه ضمه مقذره الالف من عند نظره كذا غير باين اخبر اخبرني لن منصوب بالضمه فوق نعم إنما يرضى الله على من أتمنى إنما يرضى الله على من على ما من من المتقين أو من أطاعها يرضى حين يرضى المصرى السرقية الضم قدع الأليم عن دورها تعذى نعم في المبارع آخره يا منع من المضم عليه الثقة أنت حارة الظهر ولا لا الظهر ما حارة طلع أنه في المضارع من دوق الياء او النون او التاء او الالفاء نعم ونسوف يعطي يعطيك رب يعطي في المبارك. مفهوم طيب الضمه من عند جوديه ثقه ثقه ابنينا جنا ولا جنا نين مشكل ها هذه وكيف ها ما شفنا ها شو هي نشاط يا جماعه شو هي النشاط طيب لا اقسمه هذا في المضارع يتصل بالنسوه ايوه وبالاضافه نعم هذا الجملة مفيدة يعني أنا قد ضي جملة مفيدة أظن دكال دل... درس جملة مفيدة منهم جملة مفيدة وأنا أتعوذ باليمن تبرج وضي الجملة مفيدة تبرجنا إيش تبرج؟ جملة مفيدة فعله فعله النساء يكفرنا العشر النساء يكفرنا العشر صح لاكن شو شغله اسمهم اني لاقي قلنا كما قال نفسهم قال او كنا اكثر اكثر اهل النار قالت امراه لي ما ينصر الله قال اننا كنا تكفر فقالت نكفر بالله. بالله قال لا تكفرنا الا تكفرنا النساء يكفرنا الا يكفرنا الا عشنه في الاقط من انشاء خلينا من, توكيد. من توكيد. مثال المسلمون يتبعون سنة نعم. نعم مثال اخر في حبيل. صحيح طبيعي لا يخسراني الكسول صحيح تكسر النوع لما تواصل تكسر النوع نعم فيها المباركة سليم لم يستطيع أن نستطيع كثير ها نعم يا رحيم ما يوجد عندك اه نعم ما يوجد, ما يوجد نعم أبدالله. اتمشي يا اخي ممكنني انا انا يا كل لما قلت هذا المثال هذا المثال يدل على انك تفهم انا فاهم الدرس مو ابا انت ظل لك قدام مثال ابراهيم بلاغه الجوجاني مشان هادي اذا تركب جمله فيها فعل وفاعل ومحل الشيء الذي نريده ورح. Zemarou afa inza tumisha ulimika. Shuya nashar, yaani, shuya nashar. Ina pia pia namia riya riya bwana. Haa? Na, haya haya. Ni possible. Na? في سؤال لا بد نوعاً نوعاً ما شوية فطان ما كذباً يعني لما سوى الدرس ونطلب الأمثلة وأجد أمثلة على السرعة ها طيب هذا يشعر أن الدرس مفوم لكن كان ما يمكن طيب ما هي ها كلام الله وبركاته خير حمد لله ما يسمع لا لا والله يتهم الرمى ناس ناس واحد احمد ما جاب يا جماعه مين ها شنو <تصفيق> يا رب يا ne znam šta da kažem ne znam ينس ان كل لقطه الارض هنا بالدرس اما ناخذ الظروف ثلاثه تفضل تفضل نبدا ماشي لما تعريفات هيدا ومش شيء ان تعريفات وبعدين ناخذ هذا مش هذا ها هذه ما بنكش انا لقي جواز الان انا مسلم بيه لو كان كان ما ما <متحن> انتم <سؤال> بالدروس التطبيقيه ايه شوفوا شوفوا كلنا في مننا انا عارف المكان المضاع يا لما التكسير جنب ثاني جنب التكسير اضرب اذا مشي ولكن بالضبط كما ينبغي لا بد ان ننهى ونقول منها كثرت الامثله وكتات المذاكره والمراجعه وكما قالوا في كل الامتحانات الذين يحتاجونه ان شاء يعقل مقبول يعني قال لي حيقول مجنون انت وين قال لك انت تقرا هضره ها هي بيمين وش ما حتى يقول هذا ها يقول هذا راه ما تايه تستافد واضح استشفال جنبي لي مدينه كذا وش الشار محلوف يعني هذا واش جات ها ما فهمت من هذه الظريعه انت عايزه الجميع صيغه وماشي حاجه وره. وهكذا تكتم هذا من لهذا يعني يثبت اما اذا كان مشيئه او مشكله ماشي حالنا لدينا الكتاب في جلسات معدودة ومحدده و... لا نستبت شيء فاذا فكرت في اول طريقه هذا المدرسين لما بدأنا. حاول تبعكم بس قبل التلخيص لاحظ ضمن الامثله لما مش اي كلمه واضحه حاضر اي حديث اي قال بعض الامم من الصحابه والتابعين من العلماء قد يمتى هجمه يعني فيه نستفيد فيه وعي في تذكير فيه ها في كل امثله حاضره هكذا طيب لكن ان ناتي بامثله ممكن نجيب امثله لكن المقصود هو كم من عندكم مما يدل على الفهم واضح يا جماعه على هذه ان شاء الله في جانب التصالق طيب خير ان شاء الله سامع الجاثين نور الدين 100 اظل عايش احسن اذا ما لرحيم دونات لنفسي نبي مصيبراي ها فارس ك قرطوبه ايوه دراحين فيها غريبه في في في صالح محمد غير مذكور هنا قادجيه المقتض غير مذكور غير مذكور وقال لتحالى إن هاذاني بفحى وأهلا فيها لغات فيها كلم طويل فيها خراءتين أولا إن هاذاني لساحران إن هاذاني لساحران إلي جاني أن يفتحكم لا ربكم سحي مرد أجل طريقك فيه وفي خراء إن هاذاني لساحران وفي خراء هذه خلالت خلالت إن نافيشكه وهو اماله على لغه منيوجم لغه لغه فارس انظلم لغه فارس انظلم منيوجم متنى والنون دائما قال انا هذان مساحران ليلا استديب ما بيع من جمساتك ان هذاني إن هنا قيل أنها مخففة من إن فيكون اسمها ضمير الشأن إنه هذا لكن هذا خطأ يعني أو بعيد أو فئة ضعيف لأن التي تخفف هي أن ليس إن وقد قيل إن لا بالتفسير هذا هو التوجيب أستجب لكم هذا مجزوم بفعل الأمر لأن فعل الأمر إذا دخل يوجد ديما ذلك واضح وقال ربكم ادعوني استجب يعني صار على شماله على سياق الشرط فيجزم تجزم المؤمن الفعل المضارع يجزم بادوات الشرط لفعل واحد او تجزم في واحد أو تجزم في اثنين أو, أو, او بعد الطلب اذا لم ياتي بعده الفاء السببيه او ما واضح شائتين في النواصب النصب بأن المضمرة وجوبا ينصب بأن المضمرة وجوبا متى إذا سبخت بطلب أو نفي بطلب أو شبه الطلب يو النفي ويحق بالطلب ثمانية شهر وكان قبل الفعل فاء السببية أو ومائية إذا خلأ, خلأ من سبب أو ومائية وفاء السببية فإن الفعل بعدهم هذا يجزل كقول عز وجل قل أتلوا ما حرم ربكم عليكم أتلوا ليس أتلوا وإنما تجلوهم على الجزري حتى الواضح لأنه وابت هذا الشيخ لا شكية شكية تعرض لهم ابني لأنه دائما هذا لأن هذا من ينزل المثنى حالة واحدة يصنع مبني واضح؟ نعم يصنع مبني في محلي مصر نعم سعيدكم باطل الله شبنا أخواننا في مجاميع هو اتصلت عليا بيتي انا مازال ما قمت بالواجب ماني فاهم وعارفه انت